يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما معنى الرفث وما معنى الفسوق وما معنى الجدال جاء في تفسير القرطبي أن الرفث هو الجماع كما قاله ابن عباس وغيره ونهى الله عنه لأنه يفسد الحج بإجماع العلماء إذا حصل قبل الوقوف بعرفة وجزاؤه الهدى وإعادة الحج وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم الرفث هو للمرأة بالكلام يقول الشخص لزوجته مثلا إذا أحللنا عاشرتك وقيل هو التحدث عن النساء بما يتصل بالشهوة وقيل غير ذلك والمراد بالنهي عن الحديث عما يتصل بالشهوة الجنسية إبعاد النفس عن هذه المتعة حتى لا يقع الشخص فيها فيفسد الحج فهو من باب الوقاية والفسوق هو الخروج عن الطاعات إلى المعاصي ايا كان نوعها كما قال ابن عباس وعطاء وغيرهما والمراد به في الحج ارتكاب المحظورات التي نهى الله عنها الحاج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر إلى آخره وقيل الفسوق هو التنابز بالألقاب وقال ابن عمر هو السباب واختار القرطبي القول الأول الشامل لكل المعاصي والمراد بالنهي عنه تحذير الحاج من كل المعاصي لأن العقاب مضاعف في الأماكن المقدسة ومجرد التفكير في ارتكاب المعصية اسم كبير كما قال تعالى عن البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والجدال في المعنى المراد منه أقوال ستة ذكرها القرطبي منها مجادلة الغير مجادلة تؤدي إلى السباب واختلاف الناس في أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية واختلافهم في موعد الوقوف بعرفة فهو جدال في إصابة المكان وإصابة الوقت وقيل المراد بالجدال المفاخرة بالآباء والمراد بالنهي عن الجدال بأي معنى هو منع الاختلاف في أحكام الحج والتعصب للرأي وبخاصة فيما لم يكن متفقا عليه وكذلك عدم فرض الآراء في أي شيء آخر في هذا اللقاء الكبير الذي يجمع شتات الأجناس واللغات والعادات والأفكار وذلك لتنافيه مع حكمة الحج من دعم التعاون والتعارف بين المسلمين كافة والله أحب.